لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد ما استجب له حجتهم داحضة عند ربهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وله عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب داب بالحق والميزان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 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء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 وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنْ مَحِيضٍ فَمَا أُوتِيَ تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَارِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 فَيَقُولُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ